بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إن أزلناه في ليلة مباركة إن كنا مذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا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 رسول كريم أن أدوا إليه عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلو عن الله.